Hafızu على salawat ve salat ilustaa ve qumu lillahi qalitin. Hafızu ala salawat ve salat ilustaa ve qumu lillahi qalitin. Hafızu ala silwat ve silat alusta ve qumu lillahi qalitin. Hafızu ala silwat ve silat alusta ve qumu lillahi qalitin. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قانتين Hafızu ala silwat ve silat alusta ve qumu lillahi qanitin. Hafızu ala silwat ve silat alusta ve qumu lillahi lillahi qanitin. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا قانتين حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفت من رجال أو ركبانا فإن خفت من رجال أو ركبانا فإن خفت من رجال ركبانا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 فإن خفتم فرجاء أو ركبانا، فإن خفتم فرجاء أو ركبانا، فإن خفتم فرجاء أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.فإذا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم فذكروا كَمَا كما مَا ما لم تكونوا تعلمون.فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا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 فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم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 فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمَسْطَوَى وَقُومُوا لِلَّهِ قانتين. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فإذا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 Valladin yutuffoun min kum ve yedroun azvajou vossiye lizvajhim metaan ila alhawl والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وإير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وإير إخراج. والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Valladin yutuffoun min kum ve yedroun azvajou vasiyete li azvajhim metaan ila alhawl wa ira ichradj. Valladin yutuffoun min kum ve yedroun azvajou vasiyete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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الحول غير إخراج. والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وإير إخراج. والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وإير إخراج.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 فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من فَإِنْ فإن خرجنا فلا جناح فِيمَا فيما فعلنا في أنفسنا من معروف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 فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من فَإِنْ فإن خرجن فلا جناح فِيمَا فيما فعلن في أنفسهن من معروف فَإِنْ خَرَجْنَا فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَا في أَنفُسِهِنَّ من معروف فإن فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف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 فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم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 بأنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ موتوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت فقال لهم اللهموت ثم أحيأهم؟ألم تر ثم أحيأهم؟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 ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سبيل اللَّهِ واعلموا <unluhet sahipsing> an Allah semiyun alim, ve qatilu fi sabilillahi ve allemu an Allah semiyun alim, ve qatilu fi sabilillahi ve allemu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 An Allah semiyun alim, ve qatilu fi sabilillahi ve âlimu. Allah semiyun alim, ve qatilu fi sabilillahi ve âlimu. Allah alim, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا في سبيل اللَّهِ واعلموا أن Allah semiyun alim, şey. ve qatilu fi sabilillahi ve âlimu ân Allah semiyun alim, ve qatilu fi sabilillahi ve şey. âlimu ân Allah وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اللَّهُ موتوا ثم أحياهم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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الذي ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟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 وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْسُطُ السُطُ وَإلَيْهِ تُجَعون واللهُ يَقَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ واللهُ يَقَبضُ وَيبسُطُ وَإلَيْهِ تُجَعون واللهُ يَقَ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 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اللَّهُ موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد نوسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا ألم تر إلى الملأ من بني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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ نُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي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 ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد نوسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا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 إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذُكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ وَعِرَاءِ خَرَاجٍ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ نُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُم مُّبْعَثٌ لَّنَا مَلِكًا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 حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ ٱللَّهُ مُوتُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ الناس لَا يَشْكُرُونَ وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ الله واعلموا أن الله سميع علييم. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملائمة؟ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا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 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذُكُرُ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ وَعِيرَ إخْرَاجٍ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 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وقاتلوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 116. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمْنَتُمْ فَذَكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ وَعِرَاءِ خَرَاجٍ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 فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اللَّهُ موتوا ثم أحياهم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 من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا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 انَّ اللَّهَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا